Ik zou وطور جبا عن كل Amen. القيا في جهنم كل كفار عنيد منا علم الخير معتد مريم الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اضغط مِن بَطْشٍ فَنَقَرَوا فِي بِلادِنَا مِن مَحِيصٍ إن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى الشَّمْعَ وَهُوَ وَلَقَدْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبًا